أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني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 فَاصْفَحُوا عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَنَادِ يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا له مِنْ هَادٍ